بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هل بلغ الله فاشهد الله اللهم هل بلغ الله فاشهد الله اللهم هل بلغ الله فاشهد الله فاشهد لكم هاجر عبد العزيز الدنيس المجرد جزاك الله يا كل من سبقت له في الجهاد سابقة وتغبرت أقدامه في سبيل الله يوم من الأيام إليكم يا من خطم المعارف دفنتم الشهداء ورويتم بجراحكم ودمائكم أرض العزة والإباء إليكم يا من أخفتم أعداء الله وخفتم في ذات الله إليكم يا من عرفتم معنى العزة في حمل السلاح والإعداد استنشقتم عبير الجنة في أرض الجهاد إليكم يا من أدركتم كيف أن الدنيا حلوة خضرة أرسكم بحديث هذا في حديثه ما ما لكم, ما لكم, لكم في سبيل الله اذا قاتلتم الى الموت ارديتم من الاخره فما ماذا كنت توقف وأن تتقدم على الموت. نعم على الموت الذي يفض منه أكثر الناس أحسبك ستقول أنه الشوف إلى الله وطلب الجنات أحسبك ستقول تحملت الأذى في سبيل الله لأنعم في الآخرة في العيش الرغيب والأمان الحقيقي خرجت أبتغي القتل مضان طمعا في ثواب الله وابتغاء المضادر خرجت إلى الجهاد لرفع راية الدينة وتحكيم شريعة رب العالمين بعد أن حكم فينا الطاغوت <تصفيق> يا ايها المجاهد انا نسيت انه لا واجب اوجب بعد الامان بالله تعالى من دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا وعلى رأسهم الذي يفسد. الذي اليوم على راسي الجويش الذي يجثم الجو معنا ارض الجزيره العربيه انا نسيت ان فيكك من المسلمين واجب وامانه في اعناقنا رات بعدم تارينا لهم وقيامنا بالواجب تجاههم انا نسيت وصيه امام المجاهد محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته في قال أخرج مشركين من جزيرة من العرب أنسيت سي... سي... سي... واعلم أن الدنيا طبعت على الاكتار والمنغصات أنك ركنت إلى الدنيا هل ستحس بالراحة؟ وهل ستطيب لك الحياة؟ أخواته ذنتهك وأعراضهن هل الله ورسول أحد إليه من ناس وهم هدم الطضاة هناك بيثاً على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكه دمان حرا أبيا لا دعاك المصالح المتوحمة فأي مصلحة نراعي بعد سب الله تعالى من قبل بعض العلمانيين والزنادق ولا أحد ينكر او ينتقم وأي مصلحة نروم بعد أن غلص ليبيون بلاد المسلمين من ديارنا وقصفوها بالفرر روسنا وأي مصلحة نرجو والمجاهدون يتخطفون من حولنا ويعاملون معاملة المجرمين إرضاء لأمريكا وأعوانها وأي مصلحة نحافظ عليها والعقيدة الإسلامية ويمحى أثرها في مجتمعنا من تمكين للعلمانيين واستهزاء بالدين وتقريب من الرافضة والعلمانيين وتغيير من المناهج الدينية لا حماية الشرك والمشركين والتفاع عن الرافضة الذين يقيمون شعائر الدين وتحميه منهم. القوات الطواغي تخدم بعد سب الله تعاسب لا. برسوله صلى الله عليه وسلم من بعد تحكيم القوانين الوضعية والحكم بغير ما انزل الله, الله تعالى صلى الله. دعاً كما يشيعه المرجفون أن, أن الجهاد يزيدهم حماساً ومثل هذا الإفساد أن الحقيقة أن الجهاد يفعل أكثر من أن يكشف هذه الخطط الخبيثة ويظهرها للعيان يعرضها للفشل بحمد الله وعلى فرض صحة هذا الإدعاء إن العدو في أي زمان ومكان لا بد أن يزيد من عداوته كلما أحس بقوة خصم لكن العذرة هي بالمآل والخاطئة حيث أن الرابح الرافق ومن يصبر حتى المنزل نهايه فتنقلب ذروه الشده والبأس والأذى الى حلاوه النصر وندته ومكاسبه <تصفيق> ان الذين آمنوا منكم وهاجروا الله ورضوان رسوله اولئك هم الفائزون والله في جزيره محمد الله عليه وسلم واكلتم خيراتها وقمتم فيها عمراتك بعيد انا انا هذا الكون من المصد مترصد كل مترصد وان ترى إلا الا منا وشايس منا تقدم <تصفيق> يا خلي الاسلام والنور يتقدم يا قارئ الدنيا زي و نور تذكر ويا تذكر خلينا زي و نور تذكر ويا تذكر من بأن يهدوك هذه الهدية يبقينا نحن كي نهديك هذه الهدية ولكن إخواننا أخذوا على أن يهدوك هذه الهدية لن تنساهبه هدية لن تنساهبه هدية لن تنساهبه عدد الشوه معيات كبيرة شوكة في حيث سميون وزلتانا خطيرة اقرأ الفصنة بآيان الجاد حاجز الخوفيطة حاجز الخوفيطة فلا تقدم يا خلي الاسلام والنور يتقدم يا خلي الاسلام والنور يتقدم كفي الله على الحمد لله وليه الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إلى كل من سبقت له في الجهاد سابقة وتغبرت أقدامه في سبيل الله يوما من الأيام إليكم يا من خطم المعارك ودفنتم الشهداء ورغيتم بجراحكم ودمائكم أرض العزة والإباء إليكم يا من أخفتم أعداء الله وأخفتم في ذات الله إليكم يا من عرفتم معنى العزة في حمل السلاح والإعداد واستنشقتم عبير الجنة في أرض الجهاد إليكم يا من أدركتم كيف أن الدنيا حلوة خضرة ولكنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة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 أيها المجاهد تذكر يوم أن طرت بقلبك قبل بدنك تذكر يوم أن طرت بقلبك قبل بدنك إلى أرض الجهاد ما الذي كان يحركك وأي شيء حينها كان يدفعك إلى فراق الأهل والأحباب والبعد عن الدار والأصحاب أي شيء حملك على أن تترك أرض الثراء والترف والعيش الرغيذ لتستقر بأرض غريبة قد تتابعت عليها سني الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ماذا كنت ترجو وأنت تقدم على الموت نعم على الموت الذي يفر منه أكثر الناس أحسبك ستقول أنه شوق إلى الله وطلب الجنات أحسبك ستقول تحملت الأذى في سبيل الله لأنعم في الآخرة بالعيش الرغيد والأمان الحقيقي خرجت أبتغي القتل مضانه طمعاً في ثواب الله وابتغاء مرضاته خرجت إلى الجهاد لرفع راية الدين وتحكيم شريعة رب العالمين بعد أن حكم فينا الطاغوت وتسلط على رقابنا بالقهر والإذلال والتبعية للكافرين خرجت إلى الجهاد نصرةً للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان خرجت إلى أرض الجهاد لأمسح دموع اليتامة وأخفف مصاب الثكالة ولأشارك المسلمين همومهم وأحزانهم لم يهنأ لي عيش لم يهنأ عيش وأنا أرى الكفار بجوروتهم وكبريائهم يذلون المسلمين ويتحكمون فيهم ويلزمونهم الذلة والصغار بعد أن كتب الله لهم العزة أحسبك ستقول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 وكرهوا القتال فإنهم هم غذاء بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السين ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقفن الله في قلوبكم الوهم قالوا وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت ووجدت في الكتاب والسنة أنه متى كانت القوة والغلبة للكفار؟ فإنهم لا يتركون المؤمنين ودينهم بل هم كما قال الله سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا وأن الحل حينئذ هو القتال في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أحسبك ستقول نفرت يوم أن سمعت أمر الله سبحانه انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ويوم أن عرفت ما أعده الله للمجاهدين في سبيله من الفضل والأجر الجزيل لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وأما فضل الشهادة فهو الذي أطار النوم من عيني شوقاً وتطلعاً إلى هذه المنزلة العظيمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فيا أيها المجاهد إني أعظك موعظة المشفق وأذكرك تذكير المحب عد أيها الأسد إلى عرينك واشمخ برأسك واسلك طريق العز الذي منحك الله إياه واحمل سلاحك قبل أن تسلب هذه النعمة واعلم أخي أن الله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 وتأد ربّكم لن شكر لا لأزيد نكم وإن كفرت إن عذااب شدديد وحضر وحضرر إن يراك الله مع قاعدين بعد أن كنت من جُده المجاهدين حزبه المخنصين أفلا تدكر أي من قتال الشديدة التي كان تمض عليك بؤزل وطمعنينة وسكينة من عنند الله وما جعلله الله إ غشرع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 والساعين بكل ما أوتوا من قوة لكي يصدوك عن الجهاد أفلا تذكر وقت الشدائد والبلاء الذي رأيت فيه عياناً أن الله وحده هو المتصرّف في الكون لا ولا أحد سواه وأن البشر مهما أوتوا من قوة وشده لا يسامون عند قوة الله شيئاً أفلا تذكر يوم كنت تتمنى أن تظفر برؤوس الكفرة لقتلهم وإبادتهم لا تخاؤوا في الله لما تلائم إني لا تساءل أين غيرتك أين غيرتك اليوم على الدين والإسلام وهل اقتصرت على الإدعاء والكلام أين حميتك على أخواتك المسلمات التي يغتصبن من قبل جنود الصليب الذين لم يأتوا لأرض العراق وأفغانستان من بلادهم لا بل أتوا إليها من ديارنا من جزيرة العرب أرض محمد صلى الله عليه وسلم أين نخوتك التي عرفناها أيام عدوان السوفيث والصر أغاب عنها ما يفعله الظوم من الأمريكان والبريطانيين في أراضي المسلمين التي يحتلونها من عندنا أين عزتك وإباءك وأنت ترى الصليبيين يعيثون في جزيرة العرب معززين مكرمين وإخوانك المجاهدون إما قابع في السجن أو مطارد أو شهيد على أيدي هؤلاء الظلمة خدمة الصليب أين أنت عنهم وقد استحوذوا على منابع النفط في جزيرة العرب بلادي وبلادك وقووا بها اقتصادهم ودعموا جيوشهم الجاثمة على كثير من ديار المسلمين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 أنسيت أنه لا واجب أوجب بعد الإيمان بالله تعالى من دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا وعلى رأسهم جيش الصليب الذي يجتم اليوم على أرض الجزيرة العربية أنسيت أن فكاك العاني من المسلمين واجب وأمانة في أعناقنا ونأثم بعدم ثأرنا لهم وقيامنا بالواجب تجاههم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 وتكالب الأمم علينا فتسل عنه بذكر أهوال يوم القيامة وحر النار وكربات الموقف والصراط والقبر وفتنته وعذابه هل بك على احتمال عذاب الله من طاقة وقالوا لا تمفروا في الحر قل نار جهنم وأشد حرا لو كانوا يفقهون أي حياة يعيشها ذلك القاعد؟ ليت شعري كيف صلاته وصيامه وحجه وجميع وجميع عباداته أما والله لو كان في قلبه بقية حياة لما ذاق لها خشوعا ولا طعما ولأدرك أنها ضعيفة الأثر وغاية ما فيها ظاهر الصور إذ لم تنهه عبادته عن الفحشاء والمنكر وأي منكر؟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 وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخص كما أن المتكلم بالباطل شيطان الناطق وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن المتلمّض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 أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه قل لفلان من الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز ولكن ماذا عملت فيما لي عليك فقال يا رب وأي شيء لك علي قال هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا انتهى من كلام ابن قيم رحمه الله وإن سولت لك نفسك أخي المجاهد فظننت أن سابقتك في الجهاد تغني عنك وتبرئ ذمتك فهذه التي أعيدك بالله منها وهي أن تكون منتنا بجهادك على ربك وهو الذي لولاه ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت تمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لقد كان كعب بن مالك رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد معه المعارك فلما ضعفت نفسه يوم العسرة وقعد عن الجهاد حصل ما حصل مما لا يخفاك حيث هجره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون ولم يعذروه واتهمه, واتهمه بعضهم بالنفاق ولولا رحمة الله به لكان من الخاسرين وأنزل الله فيه وفي صاحبيه آيات عظيمة لتكون درساً لكل صادق من المجاهدين اجتمع عليه أعداؤه من شياطين الإنس والجن ونفسه الضعيفة فزلت به القدم وتكاسل عن الجهاد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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم كونوا مع الصادقين المجاهدين ولا تكونوا مع الكاذبين المنافقين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 واعلم أنك مهما أردت الاستقامة على شرع الله فلن يتركك شياطين الإنس والجن بل سيبذنون جهدهم لصدك عن كل طاعة لو قدروا على إخراجك من الدين لفعل قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبيك فعصاه فأسلم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 فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أعلم أن المرجفين قد أكثر عليك في الكلام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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تبرهوا شيئاً والله على كل شيء قدير دعاً كالمصالح المتوهمة فأي مصلحة نراعي بعد سب الله تعالى من قبل بعض العلمانيين والزنادقة؟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 أبعد سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم من مصلحة أبعد تحكيم القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله تعالى مصلحة أبعد طمس معانم الدين في نفوس الناس مصلحة إنك إذا استحضرت كل هذه الأمور لم تكترف لتلبيسهم وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور ما يكشف الله به وساوس إبليس وجنوده وفيه من الوضوح لا سيما في باب التوحيد والجهاد ما رحم الله به الناس فلم يخوجهم إلى كثير عماء لمعرفة الحق فاقرأ كتاب ربك وصنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتفقه في دينك واهتدي بهدي العلماء الصادقين الذين يهدون بالحق وبه يعدنون وهم لا يخفون على ذي الفطر السليمة فمن علاماتهم أنهم يتبعون القول بالعمل فمن خالف قوله فعله كان حريا بالخيانة أو الضلالة أما الذين على باب السلطان يتوافدون وله يتزلفون فهم طلاب الدنيا وأصحاب الهوى وإن رأيت علانيتهم تخالف سرهم فكذلك أهل المصالح الدنيوية المتسلقون على الأحداث الذين لا يلبثون الذين لا يثبتون على مبدأ ولا يلتزمون بهداية إلا ما تيسر أمره وسهل مركبه وانساب تياره فإذا عاكسهم التيار رجعوا من أول الطريق ورضوا من الغنيمة بالإياب أيها المجاهد ها أنت ترى بعينك من خلال تتبع التاريخ ومسار الأحداث كيف أن الكفار كل يوم يزيدون في عداوتنا وإذلالنا وقهرنا وإفساد ديننا ودنيانا حتى لو لم يكن تمت جهاد وترى أن هذا الاضطراد في العداوة صار شيئا مألوفا لا يستنكر لا سيما إذا استحضرنا إفساد ديننا بشكل أكبر وها أنت ترى أن المتغير في الأمر أن ناصرنا ننال منهم كما ينالون منا ونؤذيهم كما يؤذوننا ونخوفهم كما يخوفوننا وأننا بجهادنا نفسد عليهم خططهم التغريبية والإفسادية في بلاد المسلمين دعاً كما يشيعه المرجفون من أن الجهاد يزيدهم حماساً من مثل هذا الإفساد إذ أن الحقيقة أن الجهاد لا يفعل أكثر من أن يكشف هذه الخطط الخبيثة ويظهرها للعيان فيعرضها للفشل بحمد الله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 أما وقد رأيت هؤلاء الطواغيت في بلاد المسلمين وهم ينفذون أوامر أمريكا أولو معها من الصليبيين واليهود فلا ثم مصلحة ترجح على مصلحة أظهار التوحيد والصدع به وجهاد أعدائه ولو أدى ذلك إلى قتل النفوس ونقص الأموال والأنفس والثمرات فكل ذلك يهون في سبيل الله حتى يحكم شرع الله ويسود أمره ويكون الدين كله لله أيها المجاهد إن كان الذي أقعدك اليأس والملل فلا تستسلم له وستجد من الشواهد الشرعية والواقعية ما يبعث في نفسك الأمل ويجدد النشاط فهذا ربك سبحانه وتعالى يقسم بأن النصر لنا وأن الأرض ميراثنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لقد سبقت كلمتنا التي لا مرد لها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 إلا الله الإسلام بعز عزيز أو ذل أو ذل ذليل يعز الله به الإسلام وذلّاً يذل به الشرك وأما واقع المسلمين فهو على صورتين متناقضتين تماماً صورة سوداء قاتمة ملؤها الشرك والكفر والنفاق والعصيان والظلم والبغي والفجور تغطي العالم أكثره ويعيش فيها المسلمون حياة الهامشية والذلة والتبعية مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلما لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم وصورة أخرى مضيئة تشع بالنور والإيمان والهدى والتقى والعفاف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 حتى يقيم الله الخلافة الراشدة التي تملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا فلتكن مصبعينك هذه الصورة المضيئة التي ما بقيت بعد إذن الله إلا بتوحيده والجهاد في سبيله فأسهم بجهدك لتوسيع دائرتها وإبقاء جذوتها يا شباب الجهاد إن نفوسكم أبية فلا ترضوا في دينكم الدنية وإلا فأي عيش يطيب لمؤمن بالله محب لدينه وهو يرى حال الجزيرة العربية اليوم ألا نعقل أن الأعداء يكيدون لنا ويريدون منا أن نتبع ملتهم وأن ميل مينا عظيما وأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم وارتددنا على ادبارنا خاسرين يا شباب الجهاد إنها وصية مشفق وناصح اتقوا الله في أمتكم فهي اليوم في أمس الحاجة لكم وإن اليوم يوم من أيام الله فأروا الله من أنفسكم خيرا واصدقوا الله يصدقكم وتخلصوا من الدنيا وشهواتها والتعلق بها وبزخرفها فاليوم يوم النزال والقتال وليس يوم الدعة والقيل والقال فنصر الله لن يعطى لمن أعرض عن الجهاد وعدوه غمسكم في الزناد وتأييد الله لن من أعطى في دينه الدلية وعدوه قد استعذب في سبيل صليبه المنية أي نصر ننتظر ونحن في الوظائف لا هون وأعداؤنا للغزو مستعدون بل ومحتلون أي فرج يأتي ونحن في طلب الدنيا والمال في سعي حتيف وما للجهاد من وقتنا قليل ولا كثير ترج النجاة ولم تسلق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يا أهل الجهاد وشبابه إني أخاف عليكم يوم التناد يوم الحشر والمعاد يوم تسألون عن الصليبيين وما فعلوا في جزيرة العرب وأنتم عنهم معرضون وعن أكثر من مليون ومئتي ألف طفل عراقي يموتون بسبب الحصار الذي فرض عليهم من بلادكم بواسطة جنود الصليب وأنتم في غفلة سادرون وعن بيوت تهدمت وقرى أبيدت وأعراض انتهكت على أيدي غزاة يبيتون في دياركم وأنتم عنهم ساكفون ماذا سنقول ربنا غدا عن دولة الإسلام طالبان التي قصفت بطائرات الصليبيين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 ولكن لا نحرك ساكن وماذا سنقول لربنا غدا يوم يسألنا عن طاغية من طواغية الصليب أتى إلى القرب من حرم الله واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه ويدشبغ برسائل المسلمين على مرأة ومسمع منا يا أهل الجهاد وشبابه إني أخاف علينا جميعا من غير الله وأخشى علينا نقمته ان تركنا الجهاد وخذلنا المسلمين في وقتهم أحوج ما يكونون فيه إلى نصرتنا بل أين المفر من عذاب الله إذا نزل بسبب خذلان المسلمين وإعانة الكفار عليهم فإنه ليس بيننا وبين الله تعالى نسب وما ربك بظلام للعبيد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مامن امرئ يخضر امرأ مسلما عند موطن تنتاك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتاك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته أنسيتم كيف ذبح المسلمون في بغداد ذبح النعاج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 ألا تخشون أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فتريدوا الجهاد فلا تستطيعوه وإني أدعوكم اليوم للجهاد في سبيل الله وطرد المحتلين وترك الدعة والركون للدنيا ولا تعتذروا في ترك الجهاد بأعذار القاعدين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وشغلتهم الحياة الدنيا وزفرفها فاني والله لكم من الناصحين وعليكم من المشفقين ولست بأعلمكم ولا افضلكم ولكن رب حامل فقه إلى من هو افقه منه ورب مبلغ أو عاني سامع اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل اللهم فاشهد اللهم, بلغت اللهم فاشهد, اللهم بلغت اللهم فاشهد اخوكم ابو هاجر عبد العزيز بن عيسى المقرن الذي في العالم